بلغنا في سورة التغابن ولله الحمد مننا نحن على عارف الانتهاء منها اللهم من يسلنا يا رب العالمين لم أرى دليلا عليه يا نيس لم أرى دليلا على الصبور لم أرى دليلا عليه لكن ورد أن الإنسان قال ما رايت شخصا أصبر على أذى من الله لكن نحن قلنا الأسماء لا تشتق من الأفعال وهذا لها باب آخر عليكم السلام ورحمة وبركاته الدرس انتهى عنك وهو درس الأصول التخير مخلق جدا إلى التفسير إلى كتاب ربنا جل في علا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا قولا فأنا لكم بكل حرف حسن وقال رسول الله بن وطارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علا بلغنا إلى قوله تعالى إنما أموالكم وعرضكم فتنة والله عنده أرجو عظيم قال الله تعالى إنما اسلوب حصر وقصر كما قلنا انما أموالكم واموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وقفنا عندها صحيح ولا لا وقفنا عند في هذا الباب قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اي اتقوا الله اتقوا الله هنا هو تجنب المحرمات وفعل المأمورات أو قل كما قال ابن عطار العمل بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله يبقى فيها الاتباع وال... فيها الاخلاص والاتباع العمل بتعاطي النور من الله يرجو ثواب الله نعم عن الحرام الكف عن الحرام على ايضا على بصيره من الله جل الفعل. يخاف عقاب الله فأكون إخلاص في هذا البقى. الأمر على ما قلنا أن أصل الإسلام على أو الإسلام بأسره يقف على أصلين إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالسلام بالاتباع في هذا الباب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم وإلهه واحد فالتقوى هو هذه التقوى التقوى هو أنه يعمل بطاعة الله للفعلها على بصيرة ولذلك نقول قد يعمل نوره يعني أنه يأتي التقوى يعمل بطاعة الله للفعلها ليس على, على نور من الله يعني ليس هناك ثم الدلاء على ما يفعل فإنه ما يزداد من الله إلى بعدا وليس له من الأجي من شيء وليس له من الأجي من شيء أنا يعني بعد الدرس سأجيب عن أسئلة إن شاء الله إجمع أسئلتكم ويكون بعد الدرس الله. فاتقوا الله ما استطعتم وهنا في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه من عظيم رحمه الله بالعباد هذه من عظيم رحمه الله بالعباد من يرحم عباده سبحانه وجل في علام ولا يجعل لهم عملا ولا تقوى إلا, الا بما استطاع المرء به ان يدعو وجهي ان يقف على ما استطاع وان ينتهي على ما, على ما استطاع لان الله تعالى قال اتقوا الله ما استطعتم لا يكلفون نفسا الا وسعها لا يكلفون نفسا الا, إلا ما اتاها ايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرتكم بامر فأتي منه ما استطعتم ومن أيتكم عنه فاجتنبوه هذه دلبي وضحة جدا في قول الله تعالى وأنتقوا الله ما استطعتم أنه لا واجب مع عذر لا واجب مع عذر قد يسقط الواجب لوجود العذر ويكون بذلك قد اتق الله ما استطاع وأيضا من يجد الماء فإنه يتم ويكون قد اتق الله ما استطاع في طلب الماء في هذا الباب جزاك الله خير نشاء عليكم وقوله تعالى فاتقوا الله ما توم فاتقوا الله ما استطعتم بعدما بينا أن الأموال والأولاد فتنة أن يتق الله في أمالي وأن يتق الله في أولاده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الأربعة نفر رجل أتاه الله المال والحكمة فإنه يصلي الحكمة على المال فيصل فيه رحمة عرف ربي حقه فهذا بأرفع المنازل ورجل أتاه الله الحكمة ولم يكتب المال قال أتاه الله مالا مثل فلان فعلت في مثل فعل فلان فهما في الأجي سواء نعمل المال الصالح الرجل الصالح لما جاءوا للسلام يشتكون وقالوا ذهب أهل الدسور بالأجور قال ألا أدركوا عشان فعلتوا إذا فعلتموا سبقتم من سبقكم إلا شوفوا هنا قوله إلا إلا أن يأتوا يعني تأتون فقال سبحوا أن يسبحوا بعد كل صلاة وأن يحمدوا أن يهللوا قالوا فعلوا مسلمة فعلنا قال ذلك فضل الله يأتي ما يشاء قال فضل الله يتيم ما وهذه مشكلة يعني على أساس أن الإنسان الله جل وعلا إذا اختاره لشيء فالحمد لله على ما اختاره له فالإنسان قد يكون يملك شيئا لا يستطيع أن يكون من أرفع الناس عند الله به يعني يملك مالا يملك جاها يملك سلطانا لكن لا يستخدمهم في رضوان الله للفعلاء ولا يستطيع أن يتقرب بهم إلى الله للفعلاء، فهذا من أسوأ ما يكون لأنه حسب عند ربي بهذه نعمة لأن هذه نعمة واجب عليه شكرها ومن شكر هذه النعمة كما قلنا أو شكر هذه النعمة هو أن يؤدي حق الله فيه قال فتقوا الله استطعتم في المال والأهل والولد أيضا فانشكو ربه على الأهل والولد فإن الله للفعلاء قد أعطاه ما لم يعطي غيره ومنحه ما لم يمنح غيره وإن الله للعلاء يختبره بذلك أبتلي ليرى أكون شاكرا أم يكون كافرا وقليل مهما هم يعني الذين يشكرون ربهم دل في قال الله تعالى ولا إن شكرتم لا أزيدنكم وقال الله مادحا عباده الشاكرين إنه كان عبدا شكورا وقال شاكرا لأن عمهج تباه وهداه إلى سرات مستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الاكل أن يحمده عليه وأن شرب الشرب أن يحمده عليه قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا يعني اسمعوا لأوامر الله وما وعد الله لفعلات تحرك قلوبكم وعليكم أن تسرعوا وأنت تنفسوا في الخيرات والصالحات أن تسرعوا إلى مرضات رب الأرض والسماء واسمعوا وأطيعوا يعني اطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما طاعت الله لفعله فإن الله قد قال ما يطع قد أطاع الله وقال الله جل وعلا الله وأطيع الله وأطيع الرسول وأوي الأمر منكم. هذه الثلاثة حتى يبين لك الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول وت pagar تولي الأمر. طاعة تولي الأمر تابعة لطاعة الله وتعية الرسول. أما طاعة الله جل وعلا مستقلة وطاعة النبي مستقلة. لأن طاعة النبي هي لأنه نبي للرسالة. للرسالة ولما أوحاه الله إليه واسمع وأطيعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كان في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال كله ما يدخل الجنه الا من ابى قالوا من ابى يا رسول الله قال من اطعاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطعاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وينكر على مرائيتون بعده قال اتون من بعدي لا يستنوا لا يستنوا بسنتي هم لا يستنوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنوا بسنتي نعم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيي سنتي فقد أحبني هذا المحب الصادق أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك وأن يتمسك بها فقال واسمعوا وأطيعوا ولذلك قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقام يقولون نفعل كذا وكذا أنا أقوم وانام واصوم وافطر واصوم وتزوج النساء هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني نعم قال واسمعوا واطيعوا فاتقوا الله, و... الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا والأمر الثالب على هنا, هنا الآن شوف عين القادر عن الشرع لابد أن يتلازمان لابد أن يتلازمان, يتلازمان معا ولابد للإنسان أن يكون ذكياً فاطلاً لبيماً كيف ينظر إلى السماء فيرضي ربه سبحانه وجل فعلا وكيف أن يعامل الخلق بما يرضي ربه جل فعلا في فيربح الأمرين لأن الإنسان على... على... على معاملات ثلاثة معاملة مع ربه جل فعلا وهي الركيزة والأساس ومعاملة مع نفسه في التهذيب والرقي والاستمرار والارتقاء ومعاملة مع غيره هذا فيه الرحمة والشفقة والرفق والعدل دون الظلم ودون التج الت التجاسر والتعدي والمظالم وال عند الله لا تزول قال الله تعالى وأنفقوا السلسة أنفقوا خيراً يعني هنا المعاملة نشوف مع... يمعاملة مع الله في معاملة مع الله ومع رسوله ومعاملة مع نفسي ثم جاء بالمعاملة مع الغيس قالوا أنفقوا خيرا لأنفسكم يعني أنفقوا أبذلوا ما عندكم من الجود وفضل المال يكون للأقارب والأقربين أو بالمعروف يكون للالأفاضل الأماجد الذين يحتاجون إلى إلى قضاء الحاجات وسد الخلات من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات وأحسنوا خلق الله للفعلاء فإن الله أحب شيء إليه هو الإحسان فإن الله يحب الإحسان حتى في القتل ويحب الإحسان حتى حتى في الذبح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن زبحه وإذا قتلتم فحسن القتلة، فأنفقوا والجود والكرم من صفات الله جل في والله جواد كريم يحب كل جواد كريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أرق سمات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصفح واللين والعطف والرأف والرحمة، الجود والكرم والعطاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبين القرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة وقلنا كان يقبل الهدية ويصيب عليها يردها بزيادة وكان يرد إذا اقترض يرد بزيادة اقترض من رجل بكرا فلم يرد إلا ربعيا قال أعطوه ثم قال أحسن القضاء خيركم أحسنكم قضاءا وأيضا لما سأل الرجل أعطا وادي بين جبلين من غنم حتى قام الرجل يصرخ يقول إن محمد يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر أسلموا أيها الناس وأنفقوا خير خيرا لأنفسكم وقد قال الله تعالى وعد بالخلف من الذي لا يصدق في وعد الله لا يفعله وهو يقول سبحانه وتعالى فعلان أنفق أنفق, إلي. أنفق عليك يا ابن آدم أنفق, أنفق, أنفق عليك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة ولا تخشى من دي العرش إكلالة قال أنفق بالله لا تخشى من دي العرش إقلالاً وإقلالاً أيضاً لا, لا يعني أيضا المسألة ليس فيها كلل ولا ملل على العطاء العطاء العطاء, العطاء مستمر لا يقف إن صح التعبير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقه رأيت ما خلق منذ خلق السموة الأرض ولك أن تفهم ذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كل الخلق جن وانس ولكن يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء قال الله تعالى إن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم قال الله تعالى أنفق خير انفسكم ثم قال الله تعالى ومن يوقع خير انفسكم في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فبالخلف لا عموم القول النبي صلى الله عليه ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدق ما نقص مال من صدق والثانية في الآخرة الآخرة يعني يكون لك في الدنيا الخلف ولقول الله دل نعم أنفق أنفق عليك وأيضا أنه وكل ملكين يقولان لما أعطي كل منفق خلفه واعط كل منفق تلفه وفي الآخرة ثابت الأجر فإن أعظم الناس قدر عند الله دل فعلاء أعظم مجودا وإن الله يجود عليه كما يجود الرجل قالوا له ما تفعل ما لك من الخير يعني قال ما عملت خيرا قط قالوا تذكر قال ما عملت خيرا قط غير اني كنت ابعث عمالي فما اريدوه معسرا يعني أسقطوا عنه وما اريدوه ميسورا يسروا عليه فقال فقال الله جل وعلا انا أحق بذلك منك شوف الجود وش وش وش فعل قال انا أحق بذلك منك ادخل جنه وغفر الله له سبحانه وجل وعلا بجودي وكرمه وعطائه قال ومن يقشح شح نفسه فهؤلاء من المفلحون ومن يقشح شح نفسه البخل البخل والشح الشح يتقاطع الناس والبخل من أسوأ صفات المسلمين البخل من أسوأ صفات المسلمين يفر منه النبلاء الفضلاء الرفعاء فالجود من أعظم صفات المؤمنين وإذا قال من يقشح نفسه كما كما قال الله تعالى الأنصار ما دحنيا على أنفسهم ولو كان بهم خصاص وإذا ألقى الشح في قوم أراد الله هلكتهم إذا ألقى الشح في قوم أراد الله هلاكهم كما ترى بأن الله جل وعلا له حكم وشؤون يعني لما ألقى الشح بين يهود ونصارى قتل قتل أنفسهم بعضهم بعضا الحمد لله شكرا قال الله تعالى من يلق الشح نفسه أولئك الرفاعاء إنه بلاء نعم ومن يوقع نفسه فأولئك هم المفرحون قال فاولئك هم المفرحون هنا يعني ونحن على مشارف الانتهاء من الصورة قال الله تعالى ومن يوقع شح نفسه هم المفرحون أنا أقول أعظم البذل النفس في قضاء الحاجات وسد الخلات والشفاعات ببذل الوجه من أجل المؤمنين والمؤمنات هذه من أفضل الطاعات لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس وخير الناس قلبا من اهتم بأمر المسلمين وخير الناس فعلا من أصلح شؤون المسلمين لكن الذي يخرب عليهم أو يتعد عليهم أو يريد الضرر بالمؤمنين هذا من أسوأ الناس أعتقد أن أذن من بدري ما. نعم أذن فأفضل الناس على الإطلاق هو من جعله الله جل في علاه نفع للناس خير الناس ينفعه للناس وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعه للناس هناك اناس خلقهم الله جل في علاه مفاتيح للخير مغريق للشر اللهم اجعلهم منهم انت ارحم الراحمين اللهم اجعلهم من الاخرين يا رب العالمين وهناك اناس خلقهم الله جل في علاه مفاتيح للشر مغريق للخير هؤلاء أسوأ الناس قدر عند الله جل فعلا هؤلاء ابعد الناس من الله هؤلاء ابعد الناس من الله يعني احسن الناس فعلا للناس هم أرفعهم عند الله جل في علاه وقد ضربنا مثلا بما حدث مع موسى عليه السلام فالرجل الفقير الذي طلب الغنى من الله جل في علاه فأعطاه أربعين وقال بعدها أربعون فقرا ومرت الأربعون ولم يفتقر فلما تعجب موسى واندهش وسأل ربه جل في علا أوح الله إليه عبدي فتحت عليه بابا واحدا ففتح عبادي أربعين بابا فكيف أغلق عليه هذا الباب فخير الناس انفعهم الناس واعظم الناس نفعا من أسس لهم التوحيد وأسس لهم السنة هذا خير الناس على الإطلاق لذلك علماؤنا هم سادتنا وعلماؤنا هم نجاتنا وعلماؤنا هم خير الناس فينا وخير خلق الله جل فعلا علماؤنا في مصف الملائكة أنا أدين الله بذلك علماؤنا في مصف الملائكة ولا ينزلون عن ذلك بل قد, قد يتفوقون قد يرتقون منزلة وهذا هو الحق وأنت ترى بأن العالم لما, لما فصل الله النزاع بين طائفتين من الملائكة ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فالرجل الذي قتل لمئة نفس الذي فصل النزاع بينهم رجل هو ملك على صورة رجل وقد فصل النزاع وسمعوا جميعا له ما وأطاعوا لما, لما, لما وجدوا عنده العلم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا الفلاح التام والفلاح التام بالنعيم الأبدي السرمدي بجوال رب العالمين سبحانه وجل في علا ومن يقع شح نفسي وأنا أقول أعظم البذل كما قلت بذل الوجه من أجل الشفاعات ومن أجل نفع المؤنين والمؤنات وقضاء الحاجات وسد الخلات ثم بعده بذل العلم بذل العلم هذا أفضل ما يكون بذلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على أن, على أن العلم نشر العلم صدق كما قال أبو راير رضي الله عنه وأرضاه وهذا ما قاله ابن عباس كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة الله مثبتنا على هذا الخير الله مثبتنا ولا تمتنا إلا وقد أتممت لنا الخير كله دقة وجنله نشر لدينك ونصرا له ونصره لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تقردوا الله قرضا حسنا يضعيف لكم ويغفر لكم هؤلاء اليهود الملعين عندما سمعوا ذلك قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء فانه يستقرضنا وهؤلاء ليس, ليس, ليس الكفر واللعنه تصحبهم ليلة النهار فقط بل بالغباء المستحكم الذي هم فيه جهلة وأغبية وأيضا فيهم ما فيهم ما تلحقهم اللعنه بهذا الباب أنتم قردو الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم أي طبعا تقرض الله قرضا حسنا ما معنى ذلك معنى ذلك أنكم تقردو عباده وهذا بالضبط تفسير ذلك للذين لا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي مرت فلم تعودني قال وكيف عودك أن رب العالمين يعني هو هو السؤال كيف طمرت سبحانه جل في علاه القوي الغني القادر القهار الجبار فقال أما علمت بأ يعني أما علمت بعبد فلان أنه كان مريضا ولو عدته لوجدتني عنده لوجدت ملائكتي رحمتي لوجدتني عنده فهنا يقول إن تقرضوا الله تقرضوا أهل الإيمان والإصلاع ولذلك علماءنا يقولون بأن القرد, القرد عند الحاجة أفضل من الصدق وهذا صحيح ورد أثار كثيرة جدا في آية في تفسير من الكثير ولكنها ضعيفة لكنها يستأنس بها في هذا البد إن تقرضوا لأن الحاجة واللهفة وغاثة الملوف من أفضل الطاعات الله تكون في المقترض إن تقرضوا الله قردا حسنا والقرد الحسن الذي لا يأخذ عليه زيادات فوايد العديب البنوك يقولون هذا قرد حسن وهذا قرد ليس بحسن قرد الحسن يضعفه لكم في لكم فيذبت الخير والخلف في الدنيا ويذبت الأجل في الأخيرة يرتفع به درجات يعني مهما أنفقتم من شيء عند الله يجري فعله كما قال الله تعالى فهو يخلفه لكم ومهما تصدقتم به فإن لكم فيه الأجل ثابتا يكون فيه الأجه والثواب ثابتا عند الله ولكم فيه ايضا الرزق في الدنيا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقرض غير ظلوم ولا عديم من يقرض غير ظلوم ولا عديم وهذا هذا حديث قدسي وهذا قال الله تعالى يضعف لكم فيضعف لكم أضعفا مضعفا فيضعف له أضعافا كثيرة مع الضعف مع, مع, مع, مع, مع تضعيف المال والأجر أيضا هناك القول للنبي هناك أيضا أمر آخر ومكفاهة أخرى وهي يغفر لكم أي يكفر عنكم السيئات فإنه يثبت لكم الأجر والرزق وأيضا يكفر عنكم السيئات إذن الصدق أيضا ممحات للسيئات ولذلك لم عمر المخطاب يسأل عن الفتن الذن عن, عن, عن, عن الفتن فقال نعم فتنة الرجل في أهلي وماله تكفرها الصدقة والصلاة قال تكفرها الصدقة هذا الذي أريده فقال له عمر لست عن هذا أسأل قال تسأل عن, إيش عن الفتنة الذي تموج كموج البحر قال نعم قال مالك ولها يا أمير وين بينك وينها باب إلى آخر الحديث قال ويغفر لكم فيغفر لكم هنا يغفر لكم ويش القاعدة الأصولية في, في هذا الباب لو تسعد تسعدونا تسعدونا نبيه الدكتور لازم اشد عليه ما احد اتى بالقادر القادر الاسري هنا طب اشوف المكسر لعلهم اتوا بها ما احد اتى بالقادر القادر الصيف في يد في يد في هذا وهي من اهميه المكان يفتح الزاد ويام عبد الله حذف المعمول الله اكبر حي اهلا اهل الشام جميعا حي اهلا بالشام جميعا رضي الله عنكم ممتاز يا عبد الله هذا صحيح نفي المعمول يؤذن بالعموم نفي المعمول يؤذن بالعموم قال قال يغفر يغفرش يغفر, يغفر الصغير الكبيره يغفر خلاف الاولى يغفر يغفر المكروه حذف المعمول يؤذن بالعموم حتى المعمول يؤذن بالعموم ومع ذلك يغفر لكم يعني يغفر لكم ما تقدم وما تأخر من ذنوبكم إذن النفقة مجلبة لتكفير الكبائر لسه غائر وأغفر لكم والله شكور حليم والله يشكر لكم القديم العمل ويعطيكم الكثير من الأجل فيه ويرفع عنكم البلاء فسبحان ربي العظيم قال والله شكور نعم حليم والله شكور حليم يعني هو حليم يصفح ويغفر و ولا يعجل بالعقوبه ولا ولا يعني امين ولا يعجل بالعقوبه يضعف لهم ممتاز والله شكور حليم حليم عليكم ويمهل لكم ويمد لكم من الأوقات والزمنات للاستغفار وللتوبه وللاوبه وحسن الفائئه والسرعه والتنافس الخيرات والصالحات نعم والله شكور يشكر لكم اعمالكم يشكر لكم نواياكم عظم الشكر عند الله في علاه في علا الشكر على النوايا عظم الشكر عند الله في هو الشكر على النوايا يشكر الله للنوايا فيرفع صاحبها إلى الى المعالي والله شكور حليم يصفح ويغفر ويستر ويتراوز عن الذنوب وعن الهنات والسيئات والخطيات والزلات والسيئات فالله جل فعلا حليم غفور شكور سبحانه جل فعلا وهذه ولنعم ما ختم به الآيات فالله يشكر لكم القليل من العمل وأيضا يغفر لكم الكثير من الزلل والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم وهذا فيه امران فيه تهديد لأهل الكفران لأنه يعلم ما خفايا النفوس، يعلم خرجات النفس ودقات القلوب وخرجات النفس ويحاسب عليها، ويعلم أيضا النوايا الطيبة من غيرها، ويعلم المصارعة والمنافسة في الخيرات فيعطي عليها. عالم الغيب والشهادات العزيز الحكيم عز عزة فقهر عزة. فغلب عز فانتصر عز أيضا فامتنع لا أحد يستطيع أن يصل إلى صفاته وأسمعه سبحانه وجل جل في في علاه عز فأعطى وعز فمنع عز فأحيا وعز فأمات وهو حكيم مع العز القوة والقدرة والجبروت الحكمة لأن الله يضع الشيء في موضعه <تصفيق> فتكون القوة في مكانها وتكون العزة والجود في مكانه والله عليم الحكيم لذلك قال عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ويعلم أيضا المحل القابل للخيرات فيعطيه ويعلم المحل غير القابل فيمنعه أم النبي أبو النبي عم النبي جد النبي أبو لهب أبو جهل هؤلاء جميعا ليسوا محلا قابلا للإسلام فلم يعطيهم الإسلام عمر الخطاب كان جبارا ومع ذلك يعلم الله من قلبه الصدق والإخلاص والعمل لدين الله جل جعله خير الناس بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضى يعلم الله المحل القابل فيعطيه ويعلم المحل الغير قابل فيمنعه لذلك قلت إياكم, إياكم والتجر على العلماء ما منحهم الله العلم وما أعطاهم العلم ولا اتقانه ولا العمل به إلا, إلا لعلمه بقلوبهم أو علم بنواهم والله عليم حكيم يضع الشيء في موضع الفوائد المستمطة نجاة المر في السمع والطاعه سخاوة النفس دلال على علو المنزلة عند الله جل فعلا لأن الله جعله يقهر نفسه ويعطي سخاوة النفس دلال على المنزلة أول منزل عند الله إلا فعله العزة بالحكمة جلالا على القوة والرحمة لذلك بعضهم يستغرب يقولون أنت فيك اللين والشدة قلت الم يكن النبي صلى الله أما رفع الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الصفتين لابد من القوة الغضبية بد من الرفق واللين فبما رحمة من الله لنت لهم وقال أتشفع في حد من حدود الله كاسامه ذابه كما ينصهر الحديد في النار وقال أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله لابد من القوتين في الإنسان فمن اكتسب هاتين الصفتين كان من ارقى الناس كمالا في هذا في هذا البلد لذلك انظر قال العزة والحكمة لابد من اقتران العزة والحكمة الجبروت والقوة والقهر مع الحكمة ليوضع الشيء في موضعه